بوك تو أدستد ختمتي خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون في المطار في المطار ميندا تافجابشنو برينا آتنشي من فضلك احجز لي رحله طيران الى اثينا من فضلك احجز لي رحلة طيران الى اثينا اس بيردابيري فرينا هل هذا طيران مباشر هل هذا طيران مباشر تو شيذلبا ادغي بانجاراستان ارامازيلثاتويس من فضلك مقعد بجانب بالافذة غير المدخنين من فضلك مقد بجان النافذة غير المدخنين جاافشاننس تدطوربا بالصورص من فضلك أريد تأكيد الحجز من فضلك أريد تأكيد الحجز جاافيس كوكمبام من فضلك اريد الغاء الحجز من فضلك اريد الغاء الحجز تشيمي قافشنيس من فضلك اريد الحجز فضلك اريد تعديل الحجز روديس آريس متى تقلع الطائره التاليه إلى روما متى تقلع الطائره التاليه الى روما آريس هل ما يوجد مكان لاثنين هل ما زال يوجد مكان لاثنين آره، چونم خولد ارتی عدگیلی گوکس تاوی سو پالی؟ لا، ما زال عندنا مکانون لی واحد فقط رو دیس دوش و بید متا نهبت؟ متا نهبت؟ رو متى نصل؟ متى نصل؟ روديس غاديس متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باص الى وسط المدينه؟ است هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ استكفني هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ استكفني هل هذه امتعاتك؟ هل هذه امتعاتك؟ رامدني باركي زغبا كم اخذ معي امتعا في الطائرة؟ كم اخذ معي في الطائره 20 كيلو 20 <تصفيق> <تصفيق> كم فقط 20 كيلو ქ ყა დაშრინა ქილო წიგნების შეკვეთა და უახლესი ვეერრსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამარწე, ვეVV წერტილი